بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيولبون في بضع سنين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 سَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ثم كان عَاقِبَةَ الذين أَسَاءُوا السوء أن كَذَّبُوا كذبوا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 أئم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إيدين يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيء وعشيون وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذَا أَتُوا بَشَرُوا تَتَشْرُونَ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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 اسع لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه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 الله يبسُّ طرِّيزَ لمن يشاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَاَطْعِمْ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن ربا فِي أموال فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 فجاءوهم بالبينات فاتقن من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل فتثير, فتثير في في السماء وَيَجَاعَلُهُ كِسَفَاءٌ فَتَرَى الْوَدَّنَّ قَيْ أَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أُصَابَ بِهِ مَيْشَاءُ من, مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثَارِ رَحْمَةِ الله كيف يحيي الْأَرْضَ بعد مَوْتِهَا إن ذلك لموحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسل نارا فرأوهم الصار ولا من بعده يكفر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء, ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا وَمَدَبِّرِ وَمَا آتَيناهَا دَلْعُ عِوَضَ لَالَتِهِم تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضعف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضعف قوة ثم مَجَّأَ لَمِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ